قال يا قوم عبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا التئيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تبخس الناس أشياء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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِن كُمْ أَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصَبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا